بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المذكر قم فانزل وربك فكبل وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكسر ولربك فطهر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير كافرين غير رسيد ذوني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمثيدا ثم يطمع أن كلا كما إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبس ثم أدرى واستكبر فقال إن هذا إِلَّا شخو يأثر إن هذا إِلَّا قول البشر سأصله سقر وما أدراك ما سقر لا تدق ولا تذر لو عليها سحاة عشر وما جعلنا أصحابا إلا ملاكَة وما جعلنا وما دعنا عدته إلا فتنة من الذين كفروا يستيقن ليستيقن الذين قُرِّنَ الكتاب وإزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا الذين امتنوا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول وليقول الذين صدق غرهم مردوا والكافرون ماذا ماذا وعد الله بهذا مثلا كذلك يبين الله من يشاء ويهدي من يشاء وما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 سلككم في سقر قالوا لم من المصلين ولم المسكين وكما نقود مع الخائضين وكما نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر ترت من قشورة بل يريد كل مرئ من منهم أن يؤتاكم فمنشرة فمن كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو التقوى وأهل المغفرة